لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء تنتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق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 119. سيأتينا بقربان تأكله النار 110. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا كف قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما تُب سَنُؤْجُرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ لا تظلم نبي أموالكم وأمفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصدوا وت تقوف إن ذلك من عزم الأمور.